بسم الله الرحمن الرحيم وان النازعات غرقا وان الناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبق فالمدررات امرا يوم ترجف الراسفه تتبعها الراففه قلوب يومئذ واجفة فَصَارُوا خَاشِعَةً يَقُولُونَ أإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً قَالُوا رَبَّنَا إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّ مَا هِيَ سَجَرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هم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 حوى اسا فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله هنالك الى الاخره والاوله ان في ذلك لعبرتا لمن يخشى اانتم اشد خلقا ام السماء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 تلك يوم يتذكر الانسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فان لن طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونَهَن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 كأنهم يوم يرون فلا يلبثون إلا عشية لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها